ثلاثة استمع إلى الجمل التالية وأعدها ثم قرأها أنا بحاجة إلى علبة من الحليب كم كيلو تريدين من السكر؟ كم علبة تريدين من العصير؟ أريد خمس عشر تبيضة أتفضل الشوكولاتة أم الأيس كريم؟ أفضل الشوكولاتة بكم هذا الآيس كريم؟ هذا الآيس كريم بسبع ليرات ماذا سأشتري من البقالة يا أمي؟